Dus kom maar graafje, dit is de menser? Ik heb een manier. Ik At <laughs> least ما نعرف غير انت يا انا والله نعلم بليش لا بليش باليش ما رصاني اللي صرا فيا عايز ها يا صوت الاسوارك هملي طيحه عليا حتى في لينا ما سطقت ليش اشتدني نعشقها هيا صابر رانا Ik